Bismillah al-Rahman al-Rahim. Hamim, wal-kitabil-mubin. Inna anzallahu fi lailatul mubarakah. Inna kunnahu dzhirim. Fihayufruk kullu amr hakim. Amran min hadna. Inna kunnahu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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون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 فَرْتَقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ